الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والمهار إذا جلاها والليل إذا نغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها أفلح من زكاها وقد خاب من دسا كذبت ثمود بطواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعلموا